بوك تو سم ديسات وسم ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون приметники أدين الصفات واحد الصفات واحد واحد امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن توستاя امرأة سمينة امرأة سمينة تيкаўная امرأة فضولية امرأة فضولية نوвы аўтамабіль سيارة جديدة سيارة جديدة هدكي اوتامابيل سيارة سريعة سيارة سريعة اوتولي اوتامابيل سيارة مريحة سيارة مريحة سينية سوكينكا ثوب أزرق ثوب أزرق. червоная сукенка ثوب أحمر ثوب أحمر زلونة ثوب أخضر ثوب أخضر شنطة يد سوداء, شنطة يد سوداء коричневая сумка Шنطة يد بنية شنطة يد بنية белая сумка شنطة, شنطة بيضاء, شنطة بيضاء ناس لطفاء, ناس لطفاء Ветлівыя людзі. ناس مهذبون. ناس مهذبون. Цікавыя людзі. ناس مهمون. ناس مهمون. Мілыя дзеці. اطفال محبوبون. اطفال Нахабныя дзеці. اطفال وقحون اطفال, وقحون. أطفال مؤدبون, أطفال مؤدبون.